على كثر الهموم اللي في قلبي ما شكيت الحال على كثر الجروح اللي تمادت أكتم العبرار رضيت أبقى تحت مر والزمان اللي غدا همال مدام الله كيف العبد تصبر واحتسى بآجار أنا باقي وظل بقى على جرى الحزن حمال ولاني من صنوف اللي سهولة انفجر صبرا وانا والله وانا والله من, صدري من صغري من صغري عرفت ان الرجال فعال عرفت ان الفتاء لله ما غير الله يفك أسرا وعلى كثر الهموم في قلبي ما شكيت الحال على كثر الجروح اللي تمادت أكتم العبره رضيت بقت تحت مراسم عن اللي غدا هما ما دام الله كفى لعبد تصفى الروح تساب